الفصل الثالث في الباب الثان من كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية الخامسة من الكتاب توصيف العلماء لحقيقة الإسلام وفيه خمسة مباحث المبحث الأول التوحيد شرط في صحة إسلام العبد المبحث الثاني التزام أحكام الإسلام شرط في قبوله المبحث الثالث الحنيث هو التارك للشرك عن قصد وعلم المبحث الرابع التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقيق النجاة المبحث الخامس قبول الأحكام من غير الله شرق في الألوهية والربوبية الفصل الثالث توصيف العلماء لحقيقة الإسلام المبحث الأول التوحيد شرط صحة في إسلام العبد قال الشيخ ابن تيمية شرطة رحمه الله شرطة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 بخلاف غيره فإنه يصل إلى القبر إلا أن يكون متوغلا في الجهل والضلال فيظن أن مسجده إنما شرع السفر إليه لأجل القبر وأنه لذلك كانت الصلاة فيه بألف صلاة وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره أو يظن أن المسجد بني أو جعل تبعاً للقبر فمن ظن هذا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم فهو من أضل الناس وأجهلهم بدين الإسلام وأجهلهم بأحوال الرسول وأصحابه وسيرته وأقواله وأفعاله وهذا محتاج إلى أن يتعلم ما جهله من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام ولا يأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه نعم هذا الاعتقاد النصارى يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأجل الكنيسة التي يقال أنها بنيت على قبر المصلوب ويفضلونها على بيت المقدس وهؤلاء من أضل الناس وأجهلهم وهذا أيضا يضاهي ما كان المشركون عليه في المسجد الحرام لما كانت فيه الأوثان وكانوا يقصدونه لأجل تلك الأوثان التي فيه والذين يحجون إلى القبور يدعون أهلها ويتضرعون لهم ويعبدونهم ويخشون غير الله ويرجون غير الله كالمشركين الذين يخشون آلهتهم ويرجونها وقال ودين الإسلام مبني على أصلين وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلها آخر فلا تحب مخلوقا كما تحب الله ولا ترجوه كما ترجو الله ولا تخشاه كما تخشى الله ومن سو بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله وهو من الذين بربهم يعدلون وقد جعل مع الله إلها آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض والأصل الثاني ان نعبده بما شرع على ألسن رسله لا نعبده إلا بواجب أو مستحب والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك والدعاء من جمله العبادات فمن دعا المخلوقين من الموت والغائبين واستغاث بهم شرطة مع أن هذا لم يأمر الله به ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب شرطة كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين متبعا غير سبيل للمؤمنين وقال فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل لله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا بل يكون كافرا وإن سعم أنه مسلم أو مؤمننا وقال ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والإسلام هو الاستسلام لله وحده وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال أهل اللغة أسلم الرجل إذا استسلم فالإسلام في الأصل من باب العمل عمل للقلب والجوارح وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه التصديق والعمل تابع له المبحث الثاني: التزام أحكام الإسلام شرط في قبوله وقال ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بالسنتنا بالشهادتين إلا أن الأنطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع عدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة؟ ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك وقال وايضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا نشهد أنك لرسول الله ولم يكونوا مسلمين بذلك لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم أي نعلم ونجزم أنك رسول الله قال فلما لا تتبعوني؟ قالوا نخاف من يهود فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن وهؤلاء قالوا غير ملتزمين ولا منقدين فكانوا كفارا في الظاهر والباطن وقال ابن القيم في هذا الحديث وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله بأنه نبي لم يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه ونظير هذا قول الحبرين قال نشهد إنك نبي قال فما يمنعكما من اتباعي قال نخاف أن تقتلنا اليهود ولم يلزمهما بذلك الإسلام ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا وقال أيضا رحمه الله وعلى هذا فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له برسالة بحكم الإسلام لأن مجرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته وإلا فلو قال أنا أعلم أنه نبي ولكن لا أدبعه ولا أدين بدينه كان من أكثر الكفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة أن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك بل لا بد فيه من عمل القلب وهو حب الله ورسوله وانقياده لدينه والتزام طاعته ومتابعة رسوله وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإقراره وقال الحافظ وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلامية وقال ابن تيمية وقد ذكرت فيما تقدم من القواعد أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله نهاهم عن الكبر والشرك في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لا بعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له في شركنا وقال وهذا أي توحيد الإلهية من أعظم ما تجب رعايته على أهل الإرادة والسلوك فإن كثيرا من المتأخرين زاغ عنه فضل سواء السبيل وإنما يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور وصار يشهد ربوبية العامة والقيومية الشاملة فإن لم يكن معه نور الإيمان والقرآن الذي يحصل به الفرقان حتى يشهد الإلهية التي تميز بين أهل التوحيد والشرك وبين ما يحبه الله وما يبغضه وبين ما أمر به الرسول وبينما نهى عنه وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب خروجه عن هذا فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال الله فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإنما يصير الرجل مسلما حنويفا موحدا إذا شهد أن لا إله إلا الله فعبد الله وحده بحيث لا يشرك معه أحدا في تألهه ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه وإسلامه له ودعائه له والتوكل عليه وموالاته فيه ومعاداته فيه ومحبته ما يحب وبغضه ما يبغض ويثنى بحق التوحيد عن باطل الشرك وهذا فناء يقارنه البقاء فيثنى عن تأله ما سوى الله بتأله الله تحقيقا لقول لا إله إلا الله فينفي ويفنى من قلبه تألّها ما سواه ويثبت ويبقى في قلبه تألّها الله وحده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفي الحديث الآخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال في الصحيح لقنوا موتاكم لا اله إلا الله فإنها حقيقة دين الإسلام فمن مات عليها مات مسلما قال: انظر رحمك الله إلى قول الشيخ وإنما يصير الرجل مسلما حنويفا موحدا إذا شهد أن لا إله إلا الله فعبده وحده بحيث لا يشرك معه احدا في تألهه وهذا التعريف الجامع لحقيقة الإسلام متواتر ذكره في كتبه منها ما ذكر من قبل ومنها ما سيأتي ذكره بمشيئة الله شرطة تعالى شرطة وهذا من أدل الدلائل على عدم أعذار الشيخ بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد وترك الشرك لأن المشركين لا يدخلون عنده في مسمى المسلمين وأن الحنيفة هو الموحد التارك للشرك على عمد وبصيرة واستقام على الشريعة وهذا المعنى متواتر في نصوص الشريعة ومعلوم بالاضطرار من نصوص المفسرين وإليك الأدلة والبراهين على ذلك المبحث الثالث الحنيف التارك للشرك عن قصد وعلم. قال شرطة تعالى شرطة. ما كان إبراهيم يهوديا والأنصاريا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. آل عمران 67 قال الطبري رولكن كان حنيفا. يعني. متبوعا أمر الله وطاعته مستقيما على ما الهدى التي أمر بلزومها. إيه مسلما يعني. خاشعا لله بقلبه متذللا له بجوارحه مذاعنا لما فرض عليه وألزمه من أحكامه وقال القرطبي الحنيف الذي يوحد ويضحي ويختتن ويستقبل قبلته وقال ابن كثير أيام تحمفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمانية وقال شرطة تعال شرطة ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا النساء مائة وخمس وعشرون قال الطبري حنيفا أي مستقيما على منهاجه وسبيله قال ابن كثير الحنيف هو المائل عن الشرك قصدا أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه رد وقال شرطة تعالى شرطة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الأنعام تسعة وسبعون قال الطبري حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قول قوم إبراهيم لإبراهيم تركت عبادة هذه فقال لأني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الفقل ما جئت بشيء ونحن نعبده ونتوجه فقال لا حنيفا قال مخلصا لا اشرك كما تشركونه قال القرطبي حنويفا مائلا إلى الحق قال ابن كثير حنويفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. وقال شرطة تعالى شرطة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين النمل مائة وعشرون قال الطبري حنيفًا يقول مستقيما على دين الإسلامية قال ابن كثير الحنيف هو المنحرف قصدا من الشرك إلى التوحيد ولهذا قال ولم يك من المشركين كه وقال شرطة تعالى شرطة حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحي الحج واحد وثلاثون قال ابن جرير يقول شرطة تعالى ذكره شرطة أجتنب أيها الناس عبادة الأوثان وقول الشرك مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له خالصا دون الأوثان والأصنام ألفنها قال القرطبي حنفئ لله أي مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق ولفظة حنفئ من الاضداد تقع على الاستقامة وعلى الميل وحنفاء منصوب على الحال وقيل حنفاء حجاجا وهذا تخصيص لا حجة معه قال ابن كثير حنفئ لله أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق ولهذا قال لغير مشركين بهيئة عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن دين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني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 اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم رواه البخاري قلت فمن اي القرآن والسنة وبيان المفسرين ثبت أن الحنيف هو الذي ترك شرك قصدا وعلى بصيرة ومقبل على الإخلاص وإفراد الله بالتأله دون ما سواه وهو الذي استقام حاله على الإسلام لربه وحده لا شريك له فهل من ترك التوحيد وانغمس في الشرك وجعل لربه شريكاً في التأله وتنقص الإلهية وهضم حق الربوبية أكون ما تحنفاً أم مشركاً؟ قال ابن تيمية والظلون مستخفون بتوحيد الله شرطة تعالى شرطة يعظمون دعاء غيره من الأموات وإذا أمر بالتوحيد عن الشرك استخفوا به كما قال شرطة تعالى شرطة وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً الآية فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك وما زال المشركون يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في أنفسهم من عظيم الشرك وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك لما عندهم من الشرك قال الله شرطة تعالى شرطة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثان تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون ما ما دون الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا ولا يشترئ أن يحلف بشيخه كاذبا وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عنده مضاهات لمشرك العرب الذين ذكرهم الله في قوله وجعلوا لله من مذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل الله ويقولون الله غني وآلهتنا فقيرا وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخشع ويتضرع ما لا يحصل له مثله في الجمعة والصلوات الخمس وقيام الليل فهل هذا إلا من حال المشركين للموحدين ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الآيات حصل له من الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الآيات بل يستثقلونها ويستهزئون بها وبمن يقرأها مما يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أه المبحث الرابع التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقق النجاة وقال وذلك أن رجل لو أقر بما يستحق الرب من الصفات انزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وقال والحاصل أن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر أمور متلازمة مع العمل الصالح فأهل هذا الإيمان والعمل الصالح هم أهل السعادة من الأولين والآخرين والخارجون عن هذا الإيمان مشركون شقيا فكل من كذب الرسل فلن يكون إلا مشركا وكل مشرك مكذب للرسل وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الآخر وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافر بالرسل وقال شرطة رحمه له شرطة وهم أي الفلاسفة إذا الدعوى التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وهذا شيء لا يعرفونه والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الاشراك فلو كانوا موحدين بالقول والكلام وهو أن يصف الله بما وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة بل لابد من أنه يعبد الله وحده ويتخذ إلها دون ما سواه وهو معنى قول غلاء لها لله فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون لا موحدون ولا مخلصون والقوم وإن كان لهم ذكاء وفتنة وفيهم زهد وأخلاق فهذا القدر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة من الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص عبادته والإيمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح. وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل الملل والإمارة وكل من هؤلاء وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله وباليوم الآخر وهذه الأمور متلازمة فمن عبد الله وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن باليوم الآخر فيستحق الثواب وإلا كان من أهل الوعيد يخلد في العذاب هذا إذا قامت عليه الحجة بالرسل قرقل انظر شرطة رحمك له شرطة أن النجاء لا تتحقق إلا بالأصول الثلاث إفراد الله بالعبادة والتأل هو الإيمان بالرسل واليوم الآخر مع العمل الصالح وإلا كان من أهل الوعيد إلا أنه لا يخلد في الآخرة في النار إلا بعد قيام الحجة الرسالية وهذا ما سبق الحديث عنه كثيرا بفضل الله وحده أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة والإسلام هو إفراد الله بالوحدانية والتأله والكفر بما يعبد من دونه فمن لم يأتي بهذا القدر فهو من المشركين ولا عذر له بالجهل والتأويل إلا أنه لا يعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة الرسالية قال ابن تيمية فإخلاص الدين له العدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له لا يسقط هذا عنه بحال ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل لا إله الا الله فهذا حق الله على كل عبد من عباده كما في الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ديا دي معاذ اتدري ما حق الله على العباد قالت الله ورسوله أعلم قال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 فمن لا ذنب له لا يدخل النار ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن يبعث إليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في الآخرة كما جاءت بذلك الآثار قال فهذا بفضل الله بين واضح في كلام الشيخ شرطة رحمه الله تعالى شرطة أن النجاة في الآخرة لمن حقق الأصول الثلاثة توحيد الله والإيمان بالرسل واليوم الآخر مع العمل الصالح لقول الله شرطة تعالى شرطة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولقول نبيه صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة فمن لم يأتي بالتوحيد ووقع في الشرك فهو مشرك لا عذر له في إجراء الأحكام عليه في الدنيا لنقضه حجية الفطرة والميثاق والعقل إلا أنه لا يثبت له وصف الكفر المعذب عليه في الدنيا والآخرة إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية وإن كان فعل قبل الحجة ما يستوجب العذاب شرطة وهذا من فضل الله ورحمته بعبواده شرطة قال ابن تيميه والانبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى الله وحده وقد يذكرون المعاد مجملا ومفصلا والقصص قد يذكر بعضهم بعضا مجملا واما الالهيات فهي الأصل ولا بد من تفصيل الأمر بعباده الله وحده دون ما سواه فلا بد لكل نبي من الأصول الثلاثه الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وقال شرطه رحمه الله شرطة وهو يتحدث عن الفلاسفة وأهل الكلام والقوانين التي وضعوها من المسائل والدلائل التي لا يدخل العبد في الإسلام ولا يحقق أصل الدين إلا بها في زعمهم قال فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطرق القياسية ليس بعلم وقد لا يحصل لكثير منهم منها ما يستفيد به الإيمان الواجب فيكون كافرا زنديقا منافقا جاهلا ضالا مضلا ظلوما كفورا ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافق الملة من الذين قال الله فيهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وقد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتدا إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه إما ردة نفاق وإما ردة كفر وهذا كثير غالب لا سيما في الاعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال وإذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضل لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعمة من المسلمين أنها من دين المسلمين بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له نهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل معادات اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون كرؤوس القبائل مثل الأقرع وعيينة ونحوهم ممن ارتد عن الإسلام ثم دخل فيه ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب وفيهم من لم يكن كذلك فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجده طارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة وطارة يعود إليها ولكن مع مرض في قلبه ونفاق وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق لكن قل أن يسلم من نوع نفاق والحكايات عنهم بذلك مشهورة وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين وردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتاب في عبادة الكواكب وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام وجميع ما يأمرون به من العلوم والأعمال والأخلاق لا يكفي في النجاة من عذاب الله فضلا أن يكون موصلا لنعيم الآخرة قال لا شرطة تعال شرطة فمن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب الآيتين وقال شرطة تعالى شرطة فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم إلى آخر الصورة فأخبر هنا بمثل ما أخبر به في الأعراف وأن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك وكذلك أخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد والرسالة أنا لما ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا والذي آمنت به الآية وقال شرطة تعالى شرطة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الآيتين وهذا في القرآن في مواضع يبين أن الرسل أمر بعبادة الله وحده لا شريك له نه عن عبادة شيء من المخلوقات سواه وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاء ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان وكذلك الإيمان باليوم الآخر فالثلاثة متلازمة ولهذا يجمع بينهما في مثل قوله ولأتتبع أهواء الذين كذبوا بآئتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون فقد تبين أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح وهذه الأمور ليست في حكمتهم ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة المخلوقات بل كل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له ومن لم يأمر بالشرك منهم فلمينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يربه غيره المشركين وقد يعرض عن الأمرين جميعا فتدبر هذا فإنه نافع جدا وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك وهم إذا دعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل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 أن التوحيد شرط في تحقيق الإسلام ولا يصح إسلام عبد إلا به 2- أن المشرك في حاجة أن يعلم التوحيد حتى يدخل في الإسلام 3- أن المشرك مبتدع في الدين مشرك برب العالمين متبع غير سبيل المؤمنين 4- الإسلام هو الاستسلام لله وحده فمن عبد الله وعبد غيره لم يكن مسلما وكذلك المستكبر عن عبادته خمس الإقرار بالالتزام ليس بإسلام إنما الإسلام الإقرار الإذعاني وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة ست أن توحيد الإلهية هو الذي يفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك وإنما يصير الرجل مسلما حنويفا موحدا إذا ترك الشرك عمدا وعلى بصيرة وأفرد الله وحده بالتأله دون ما سواه سبع لا نجات من عذاب الله إلا بالتوحيد والإيمان برسالة واليوم الآخر والعمل الصالح ظاهرا وباطنا والمشرك لا يعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة وهو لا ينعم أيضا لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة ثماني أن الرسل جميعا فصل والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له لأنه أصل الأصول وقال ابن القيم والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فلما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل ألف نا وقال محمد بن عبد الوهاب فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم إفراد الله بالعبادة كلها ليس فيها حق لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم فمن ذلك لا يدعي إلا إياه كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الجن عشر فمن عبد الله ليلاً ونهارا ثم دعا نبيا أولياً عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله لأن الإله هو المدعو كما يفعل المشركون اليوم عند قبر زبير أو عبد القادر أو غيرهم وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره ومن ذبح لله ألف ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين وكما قال تعالى قل إن صلأتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الأنعام 162 الآية والنسك هو الذبح وعلى هذا فقس فمن أخلص العبادات لله ولم يشرك فيها غيره فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله ومن جعل فيها مع الله غيره فهو المشرك الجاحد لقول لا إله إلا الله وهذا الشرك الذي أذكره اليوم قد طبق مشارق الأرض ومغاربها إلا الغرباء المذكورين في الحديث وقليل ما هم وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب ألف نع وقال شرطة رحمه له شرطة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 إلى غير ذلك من الأحاديث الدلة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة ألثنا وقال البغوي في قوله لا شرطة عز وجل شرطة ربنا واجعلنا مسلمين لك البقرة مائة وعشرون موحدين مطيعين خاضعين لك ألثنا وقال ابن كثير قال ابن جرير يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك ألف نا وقال القرطبي في قوله تعال إن الدين عند الله الإسلام آل عمران تسع عشر الدين في هذه الآية الطاعة والملة والإسلام بمعن الإيمان والطاعات قاله أبو العالية وعليه جمهور المتكلمين ألف ناه وقال البغوي والإسلام هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاع يقال أسلم أي دخل في السلم واستسلم قال قتادة في قوله تعال إن الدين عند الله الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه ولا يقبل غيره ولا يجزء إلا به ألف نا وقال ابن كثير إخبار من الله بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل جين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه آل عمران خمسة وثمانون نا قال فمن هذه الآيات القرآنية والنصوص النبوية مع فهم السلف الصالح لها يظهر شرط بفضل الله وكرمه ومنه شرطه أن الإسلام الذي أمرنا الله أن ندين به وأن نقاتل الناس عليه حتى يدينوا به وأنه الدين المرضي عنده سبحانه دون ما سواه من الأديان وأن دخول الجنة والنجاه من الخلود في النيران مقصور على أهله هو افراد الله بالتأله والطاعة والعبادة والكفر بكل ما يعبد من دونه مع الانقياد والإذعان له وحده لا شريك له ظاهرا وباطنا وليس هو مجرد النطق بالشهادتين دون الاعتقاد والإيمان بمدلولهما والانخلاع من الشر إلى التوحيد والتحنف والتزام أحكام الإسلام أي التزام القبول من الله دون ما سواه المبحث الخامس قبول الأحكام من غير الله شرك في الألوهية والربوبية ويدل على ذلك قوله تعالى وإن اطعتموهم إنكم لمشركون الأنعام آية مائة وواحد قال الطبري وأما قوله إنكم لمشركون أي عن إنكم إذا مثلهم إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا فإذا أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشركين وقال القرطبي فدلت الآية على أن من استحل شيئا مما حرمه الله صار به مشركا وقد حرم الله شرطه سبحانه شرطة الميتة نصا فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك قال ابن عربي إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص فافهموا ألث نا وقال ابن كثير وقوله تعال وإن أطعطموهم إنكم لمشركون أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقد متم عليه غيره فهذا هو الشرك كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ألثنا قالت ومن المعلوم أن الشرك هو اتخاذ إله مع الله وفي هذه الآية لما كان مصدر الاستحلال قبول حكم غير حكم الله أصبح الفاعل مشركا وقبول حكم غير حكم الله في ايه مسألة من المسائل شرك في ألوهية الله لأن الإله هو الذي يطاع فلا يعصف يجب أن يفرد المولى شرطة سبحانه شرطة بالطاعة والقبول والولايه قال تعال أتبع ما أنسل إليكم من ربكم ولأتتبع من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الأعراف ثلاث قال البغوي أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله شرطة تعالى شرطة ألف نا وقال القرطبي الثانية شرطة والمعن لا تعبدوا معه غيره ولا تتخذوا من عدل عن دين الله وليا وكل من رضي مذهبا فأهل ذلك المذهب أولياء ألثنا وقال ابن كثير اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شيء ومليكه ولا تتبعوا من دونه أولياء أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره قال هذا هو المقصود بالانقياد وقبول الأحكام أي يعتقد ويقبل بشمول حاكمية الله والتشريع لكفة الخلق وأنه تعالى يحكم لا معقب لحكمه وهذا القبول للأحكام يفترض في كل من نطق بالشهادتين التصديق والانقياد ركن الإيمان قال ابن تيمية وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق ثم يرون مثل إبليس وفرعون مما لم يصدر عنهم تجذيب أو صدر عنهم تجذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلض الكفر فيتحيرون ولو أنهم هدوا لما هدى إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره فيصدق القلب أخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به والتصديق هو نوع من العلم والقول وينقاد لأمره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين فما تترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين وإن كان مصدقا للكفر أعم من التكذيب يكون تكذيبا وجهلا ويكون استكبارا وظلما ولهذا لم يصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو الجهل ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي وسألوه عن أشياء فأخبرهم فقالوا؟ نشهد أنك نبي ولم يتبعوه وكذلك هرقل وغيره فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق ألا ترى أن ما صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وعمرا فإنه يحتاج إلى مقام ثاني وهو تصديق خبر الله وانقياده لأمر الله فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره وأشهد أن محمدا رسول الله تضمن التصديق الرسول فيما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهدتين يتم الإقرار فلما كان التصديق لا بد منه في كل الشهادتين وهو الذي يتلقى الرساله بالقبول ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر إذ غايته في تصديق رسول أن يكون بمنزلة من سمع رسالة من الله شرطة سبحانه وتعالى شرطة كإبليس وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله ينافي الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه وكلاهما كفر صريح ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون منقادا لأمره فإن الانقياد إجلال وإكرام والاستخفاف إهانة وإثلال وهذان ضدان فما تحصل في القلب أحدهما انتفى الآخر فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافات الضد للضد عدم قبول الأحكام من الله كفر لا خلاف فيه الوجه الثالث أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد أنقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبأ أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند ولهذا قالوا من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق ومن عصى الله مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة وإنما يكفره الخوارج فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادتها تنافي هذا التصديق وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من أستحل محارمه وكذلك لو أستحلها من غير فعل والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها وطار. بعدم اعتقاد أن الله حرمها وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن رسول أن حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاني للمحرمة فهذا أشد كفرا ممن قبله وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عقبه الله وعذبه ثم إن هذا لا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الأمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر وهذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهى ويقول أنا لا أقر بذلك ولا التزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه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 وبهذا يظهر الفرق بين العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن يفعله الكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد وذلك قول وقول الكن لم يكمل العمل ألثنا قال. فهذا النقل المستفيد بفضل الله شرطة تعالى شرطة فيه كثير من العبر والفوائد الجمة ويستحق أن يقف القارئ وقفة طويلة مع كل لفظة فيه ليتحقق معانيه وفوائده وفيه أن الإقرار بالشهادتين يتضمن التصديق والانقياد وهو المقصود بقبول الأحكام أو التصديق الاذعاني ويلاحظ في كلام الشيف أن الزلل والخلط في الأحكام نتيجة عدم ضبط قضية الإيمان إذ هي ميزان الأحكام وعدم ضبطها يأتي بالتخبط في الأحكام لذلك رأيت أن أعرض بمشيئه الله على عجاله قبل أن أختم هذا الباب بعض الضوابط والأصول لهذه القضية وفهم أغوارها لأنها أكبر معين على فهم قضية الأحكام ولأن العلماء نصوا على أنه لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له